و ن ر المؤمنين الذين ي ع م ل و ن الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا

ماكثين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما

نخرج من أ ف و ا ه

<تصفيق> هؤلاء قوم اتخذوا من دونه ا ل ه ف لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين أرض <تصفيق>

واذ <تصفيق> اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكافيا انشر لكم ربكم من رحمه ت فأووا

ي ه ي ينشر لكم ربكم ب ا ر ح م ه ويهيئ لكم من أ م ر ك م ا ل ف ق ا وترى الشمس إ ذ ا طلعت

تزاور عن كهف ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضون ذات ا ل ش م ا وإذا

قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فابعثوا أ ح د ك م

و ر ث م هذه الى المدينه فابعثوا أ ح د ك م ب و ر ق ك م هذه

って。

وكذلك أ ع ص و ن ا

Bye.、Oh.

رجما <تصفيق>

Man.

وقل الحق من ربكم فمن

ي ح ل و ن ف ي ه ا من أ ل ن ا ب ل ي

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي

ويرسل عليها حسدانا من السماء فتصبح صيبا

ل ف ل ه ا ل ك ت و ر م ح ب ا ل

وسق به نبات الارض فاصبح هشيما, فأصبح هشيما

ا ك م ا ء الله إ ا ن أكثر شيء ج ل ح س ن ا

ومن اضله ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنا ه ونسي ما قدمت ي د ا

فاني نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه الا الشيطان ان اذكره

فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما

تطيع معي ا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدا فلا تصاحلني قد بلغت من ل د ن

عليه أجرا قال هذا فراق بيني و ب ي ن ك سانبئك بتاويل ما لم تستطع علي ه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه

وكان تحته كنز لهما

انا مكنا له في الارض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا فاتبع سببا ا حَتَّى إ ذ

اسم الله ا في ع ل ى الجزء ووجد ع ي ن

Good.

「こ لها <音楽>

حبقت أ ع م ا ل ه م فلا ن

t h a l k y o